صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضانين آمين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأوضاء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 تُبَعَ عَلَيْهِمْ لَيْتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حولهم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 ولا كبيرة ولا يقطعون واديًا ولا يقطعون واديًا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليزفرك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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غله واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول أيكم زادتها به إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما فالذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام أو مرتين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرتين أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أعلمون نزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما علثتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن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 قَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أَمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 تجري من تحتها الأمهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب